สา o สิบเทล่าซทลซูที่ร้านอาหารสอง المطعم นอาหารสองทีอนอ้นาอ้าาอ่ร่อ واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. قانا <تصفيق> منعوكا. أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. قانا مكشرت كا. أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. ดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วค่ะอริโด้แก้วนบีดินอมรมินฟดลักแก้วนีดิฉันขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะอริโดลักแก้วนบีดิฉันขอแชมเปญหนึ่งขวดค่ะ قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. كنت أ ب ل س م ك هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ كنت أحب เนื้ و م ي هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ كنت أحب เนื م หม و. هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ د ي ش ا ن تَنْعَانِ أ ه َ ا ن ِ م َ ع ْ ط ِ ي َ ة م َ ع ِْ ي َ ة ِ م َ ع ي َ ة ِ م َ ع ِ ي م َ ع ْ ط ِ ي ِ م َ ع ِْ ي َ ة ِ م َ ع ِ ي َ ة م َ ع ْ ط ي َ م َْ ط ِ ي َ ة ِ م َ و ْ ط ِ ي َ ة ِ م َ ع ْ ي َ ة م ن ْ ي ََْ ط ِ ي م ِْ م َْ ط ِ م َ ع ط َََََْ م َََ ة خضروات مشكلة ديشان ي لا ي ح ت ا ج لوقت َ ب ُ ه تحبه م ع ا ل أ ر ز هل تحبه مع الأرز؟ ك ن ّ ت ح كب فاسطا هل تحبه م ع ا ل مع ا ك ر و ن َ ط ع ا ن كنتم تحن كب منفرن هل تحبه م ع ا ل ب ط ا ط َ س ر ا ي لا يعجبني طعمه. لا يعجبني طعمه. أهان ينشد. الطعام بارد. الطعام بارد. دي شان م ي د ي سانغ جان ن لم أطلب هذا. ما طلبت هذا.